إ ن ه كان حوبا كبيرا و إ ن خفتمو ا أ لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا, فانكحوا ما طاب لكم من النساء م ث ن ا وثلاثه ورباع ف إ ن خفتموا الا تعدلوا ف و ا ح د ة نوما ملكت ايمانكم ذلك أ د ن ى ان لا تعولوا و آ ت و ا النساء صدقاتهن ن ه ل ة ف إ ن طبن لكم عن شيء م ن ن ه ف س ا ف ك ل و ه ه النابلسي و ل ا ت و م ا ل ا س ل ا م ه ل ك موسوعه التي جعل الله جعل لكم قيما ر ز ا ل ن ا ب ل س و للعلوم ر الاسلاميه حتى إذا ب ح حتى بلغوا ن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 للرجال نصيب مما ترك الوالدان و ل ق ر ب و ن وللنساء نصيب مما ترك الوالدان و ل ق ر ب و ن مما قل منه أ و كثر نصيبا مفروضا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 لا ت د ر و ن أ ي ه م أقرب ل ك م ن ف ع ا فريضة من ا ل ل ه إن ا ل ل ه كان ع ل ي م ا ح ك م ا و ل ك م م نصف ا ترك أ ز و ا م ي ه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 و ص ي ة من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات ندخله جنات تجري من تحتها ل ن ه ا ر خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا, ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي ياتين الفاحشة موسوعه ن ا ل ن منكم فإن ش ه د و ا ف أ م س ك و ه ن ف ي ا ل ب ي و ت حتى م ا ل ا ه ن ا ل م و ت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 إ ذ ا حضر أ ح د ه م الموت قال ق اني ل إ تبتلان وللذين يموتون وهم كفار أ و ل ئ ك اعتدنا لهم عذابا لما يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا يحل لكم لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا موسوعه ل النابلسي ا للعلوم الاسلاميه ف إ ن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا و إ ن ر د ت م استبدال زوج مكان زوجه واتيتم إ ح د ا ه ن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا أ ت ا خ ذ و ن ه بهتانا و إ ث م ا مبينا وكيف تاخذونه وقد أ ف ض ى بعضكم إ ل ى بعض و أ خ ذ ن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكهوا ما ن ك ح اباؤكم من النار إلا م ا قد س ل ف و ع ه ك ا ن ف ا ح ش ة و م ق ت ل و س ا ء س ب ي ل ا حرمت ع ل ي ك م أ م ه ا ت ك م و ب ن ا ت ك م وأخواتكم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 التي في ح ج و ر ك م من ن س ا و ع ه ا ل ت دخلتم ن و ا دخلتم ب ه ن ف ل ا جناح ع ل ي ك م و ح ل ا ئ ل أ ا م ي ه وَاللَّذِينَ م ن أَصْلَابِكُمْ و أ ن ت س و ع و النابلسي بَيْنَ نختين إلا مَا ق للعلوم ه كَانَ الاسلاميه م ح ص ن ت مِنَ النساء إلا موسوعه ا م ا ك ت ا ب ا ل ل ه ع ل ي ك م و أ ح للعلوم ك م ا ل ك ا س ل ا م ي ن محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن ف آ ت و ه ن أ ج و ر ه ن ف ر ي ض ة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 والله أ ع ل م ب إ ي م ا ن ك م بعضكم من بعض فانكحوهن ب إ ذ ن أ ه ل ه ن و آ ت و ه ن أ ج و ر ه ن بالمعروف محصنات غير مسافحات, غير مسافحات ولا متخذات اخدا ن ف إ ذ ا أ ح س ن ف إ ن أ ت ي ن ا ب ف ا ح ش ة فعليهن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 أ م و ا ل ك م بينكم بالباطل إ ل ا أ ن تكون ت ج ا ر ة عن تراض منكم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 إ ن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان و ل ق ر ب و ن والذين ع ا ق د ت ايمانكم فاتوهم نصيبهم إ ن الله كان على كل شيء شهيدا パワハラの声を聞いてみてください。 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ف إ ن ط ع ن ك م فلا تبغوا عليهن سبيلا إن ان الله كان عليا كبيرا و إ ن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أ ه ل ه وحكما من أ ه ل ه ا إ ن يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما إ ن الله كان عليما خبيرا و ا ع ب د موسوعه ا ل ش ي ئ النابلسي و ب ا و ا ل د ي إ ح س ن و ا ق ر ب ى وَالْيَتَامَى و ا ل م ا ك ن و ا ل ج ا ر ل ق ر ب و ا ل ج الْجُنُبِ ا ر و م الاسلاميه ص ح ب بِالجَنْبِ وَبِنِ ا ل ب ي و م ل ك ت م م ا ا ن إِنَّ ك ل ل لَا كَانَ يُحِبُّ مَنْ مُخ الذين ي ب خ ل و ن و ي م ر و ن ا ل ن ا س ب ا ل ب خ ل و ي ك ت آتاهم م ما و ن ا ل ل ه من ف ض ل ه و ع ت د ن ا ل ل ك ا ف ر ي ن ع ذ ا ب ا م ه ي ن والذين ينفقون ا ا و ل أ م ه م رئاءا وَلَا ي ؤ موسوعه ن النابلسي ا للعلوم الاسلاميه ش ي ط ه ن وماذا عليهم لوامنوا بالله واليوم الاخر وأنفقوا, وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إ ن الله لا يظلم مثقال ذ ر ة و إ ن تك ح س ن ة يضاعفها و ي ؤ ت من لدنه أ ج ر ا عظيما فكيف إ ذ ا جئنا 「私の思い出を知らせ ل ために」「私の思い出を知らせる ي め ا أيها الذين آ م ن و ا لا تقربوا الصلاة وأنتم س ك ا ر حتى ت ع ل م و النابلسي ما ت ق و و و ل ج ن إ ا عابري ب ل حتى ت غ ت س ل و ا وإن ن ك ت م مرضى ا ل ى س ف ر أو ج ا ء أحد م ي ه لفضيله ا ل س ا ء ف ل م ت ج د و ا م ا ل ا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 و َ ك َ ف ض ي ل ه ا ل د ك ت و َ محمد راتب ا ل ل َّ ه ِ ن َ ص ِ ي ر ً ا من الذين هادوا يحرفون الكلم ة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا, وراعنا ليا بالسنتهم وطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا و أ ط ع ن ا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم و أ ق و ى لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا, آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل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 ل ف ن ي ش ر ل ه الدكتور محمد راتب ا ل ظ ا ب ل س ي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 و ي ق و ل و ن ع ه النابلسي ه من للعلوم الاسلاميه ب ي م و س ل ع ن ه ا ل ه ن يلعن ا ب ل ه فلن ص ي ا أم ل م ل ع ل فإذا ي و ت و ن ا ل ن ا س ن ق ي ر ا أ م ي ح س د و ن ا ل ن ا س على م ا آ ت الله ه م ا من فضله فقد م و س و ا ه النابلسي للعلوم الاسلاميه م اسماء الله الحسنى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 س ن د خ ل ه موسوعه جنات تجري م النابلسي ه ر خالدين فيها أ د ا ه م للعلوم ا ظ ل ا إن ا ل ل ه ي ا م ر ك م أ ي ه و ا ل ل د م ا ن ت و س ى أ ه ل ه النابلسي و حكمتم ا للعلوم الاسلاميه اسماء الله ك الحسنى أ ي ه ا الذين آ م ن و ا أ ط ي ع و ا الله و أ ط ي ع و ا الرسول واولي ا ل أ م ر منكم ف إ ن تنازعتم في شيء فردوه إ ل ى الله والرسول فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر ذلك خير و أ ح س ن تاويلا أ ل م تر إ ل ى الذين يزعمون أ ن ه م امنوا بما أ ن ز ل إ ل ي ك وما أ ن ز ل من قبلك يريدون, يريدون ان يتحاكموا إلى ل ا ا ط موسوعه النابلسي ض ل ل ا ا ل ب ع ي ي د ا وإذا ق ل ل ه م ت ع ا ل و ا إ ل ا م ي ه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 لفضيله ا ل ت و ر محمد راتب ا ل ن ا ب موسوعه م ا ل ه م فأعرض ن ا ب ل س و للعلوم ا ا أ ر س ل ن ا من س ل ا ل ي ه ا بإذن الله الحسنى ل ف ض ه ا ل و م ح ا ت ب ا ل ا ب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 أ ن ن م و ا ان ق ت ل و ا انفسكم أ و اخرجوا من دياركم ما فعلوه إ ل ا قليل منهم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 ف أ ل اسم ع الله ذ ي ن ن أ الاول الجزء الثاني ن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 وان منكم لمن ليبطئن ف َ إ ِ ن اصابتكم ََُْْ مصيبه َُِ ة قال ََ قد َ انعم َََ الله َُّ علي ََ اذ ْ لمكم ََُْ معهم ََُْ شهيدا َِ ولئن ََِ اصابكم ََْ فضل َ من َِ الله ليقولن َِّ ليقولنك َََََُّ أ َ لم َْ يكن َُ بينكم ََُْْ وبينه َََُْ موده َََّ ة يا َ ليتني َ كنت ُ معهم ََُْ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 و موسوعه النابلسي للعلوم ا ا ل ا ن س ل و ل ا ل ذ ي ن يقولون ربنا اخرجنا م ن هذه القرية الظالم أ ه ل ه ا و ج ع ل ن ا من ل د ن ك و ل ي ا و ج ع ل ل ن ا ع ل ن نصيرا الذين آ م ن و ا ي ق ا ت ل و ن في س ب ي ل ا ل ل ه و اسماء ل ذ ي ن ك ف الله ت و ا ل أولياء ش ط ا ن إن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 وقالوا ربنا لمكتبت ا علينا القتال لولا اخرتنا إ ل ى أ ج ل قريب قل متاع الدنيا قليل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 「そして今夜は」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 ل ل أ م منهم ر ل ع ل م ه ا ل ذ ي ن ي س ت ن ب ط و ن ه م ن ه م و ل و ل ا فضل ا ل ل ه ع ل ي ك م و ر ح م ه ل ا ت ب ع ت م ا ل ش ي ط ا ن إ ل ا ق ل ي ل ا ف ق ا ت ل في س ب ي ل ا ل ل ه ل ا ت ك ل ف ف إلا ن س ك و ح ر ا ل م ؤ م ن ي ن عسى ا ل ل ه أ ن يكف ب أ س ا ل ذ ي ن كفروا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 ف ح ي و ب أ ح س ن منها أ و ر د و ه ا إ ن ا ل ل ه كان على كل على شيء ح س ي للعلوم ه إله إلا هو إلى يوم القيامة لا إلا ل ي ج م ن ك م إ ى ي ا ل ق ي ا م ة ل ا ر ي ب ف ي ه ومن ا ق م ن الله حديثا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 ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم ف إ ن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم و أ ل ق و ا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آ خ ر ي ن يريدون أ ن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا ويكفوا الفتنة ي فإن لم ل ع ت ز ك م و و ي ل ق إليكم السلم ويكفوا ايديهم م و ك ف أ ي فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم و أ و ل ئ ك م جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا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 وغضب الله عليه ولعنه و أ ع د له عذابا عظيما يا ايها الذين آ م ن و ا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ف ت ب ي ن و ا و ل ا ت ق و ل و ا ل م ن ا ل ق ب ل ي ك م ا ل س ل م ل س ت م و م ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا فعند الله م غ ا م ك ث ي ر ة كذلك كنتم من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 فضل ا ل ل ه الهدى م ج ا ي ن بأموالهم وأنفسهم ل ع القاعدين د ر ج ة و ك ل ل ل ا ا وعد ه الحسنا الله ا ا وفضل ل ه م ج د ي ن ع ل ل ى ا ا ق ع د ي ن أ ج ر ا ع ظ ي م ا د ر ج ا ت مضمون ن ه ة ك ا ا ل ل الذين ه غفورا رحيما إن ت و ف ا ه م ا ل ل م ا ي أولئك ل ت ظ ا موسوعه ي أ ن ه م ق ا ل ا ف النابلسي و ا ك ن في ا للعلوم أ ر ض تكن أرض ا ل ل ه و ا س ع ة ل ا م و ا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 وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه, الموت ثم يدركه الموت فقد وقع أ ج ر ه على الله وكان الله غ ف و ر ه رحيما و إ ذ ا ضربتم في ا ل أ ر ض فليس عليكم جناح فليس عليكم جناح ا تقصروا من ا ل ص ل ا ة إ ن خفتموا أ ن يفتنكم إن خفتموا أ ن يفتنكم الذين كفروا إ ن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا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 ولتات لن طائفة أخرى موسوعه ل ي ا ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا لو ت غ ف ل و ن عن أ س ل ح ت وأمتعتكم ك م ف ي م ي ل و ل ع ل ي ك م ميلة و ا ح د ة و ل ا جناح ع ل ي ك م إن كان أذى ان كان بكم أ ذ ى من مطر نوكم ثم ارضى ان تضعوا أ س ل ح ت ك م وخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا طماننتم فاقيموا الصلاه ة الصلاة إن كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا على ت ن و في باتغاء ل ق و موسوعه إن ت ك تالمون ف إ م ي النابلسي م و م م للعلوم ه الاسلاميه اسماء ك الله ي الحسنى لتحكم بين الناس بما أ ر ي ك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إ ن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختالون أ ن ف س ه م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 「どう思いますか?」 م يجادلتم ع ن ه م في ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا ا فمن ي ج د للعلوم ا ل ه ن ه م يوم ا ق ي ي ا م أم ة ك ن ع ل ي ه و ك ل الاسلاميه ومن م ي ع و أو يظلم ن ف ه ثم يستغفر ا ل ه يجد ل ل ه غفورا ر ح ي ا ومن ك س ب ث ف إ ن م شركه س ب ا ل ى ن ف س ه و ك ا ى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي فقد احتمل بهتانا و إ ث م ا مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت, لهمت ط ا ئ ف ة منهم أ ن يضلوك وما يضلون إلا وما ي شركه و ن من ن شيء و أ الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات لم ك ت مضمون ك ا فضل ا ل ل عليك ه ع ج ي م ا لا ع ي ر كثير في من نجواهمون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 ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ان يدعون من دونه إ ل ا اناثا و إ ن يدعون إ ل ا شيطانا مريدا لعنه الله ولاتخذن ق ا ل من عبادك نصيبا مفروضا و ل أ ض ل ن ه م ولامنينهم ولامرنهم ولامرنهم فليبتكن آ ذ ا ن ل ن ع ا م ولامرنهم و ل آ م ر ن ه م فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر, فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا أ و ل ئ ك ماواهم جهنم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 قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم, وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي, اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهم وترغبون ان تنكحوهن و ا ل م س ت ض ع ف ي ن من ا ل و ل د ا ن وأن و و ت ق م ا لليتاما ب ا ل ق س ط وما ت ف ع ل و م ن فإن خير الاسلاميه و إ ن ا م ر أ ة خافت من بعلها نشوزا و اعراضا فلا جناح عليهما ان يصالحا بينهما صلحا والصلح خير و أ ح ض ر ت ل ا ن ف س الشح و إ ن تحسنوا وتتقوا ف إ ن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أ ن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه و إ ن تصلحوا وتتقوا ف إ ن الله كان غفورا رحيما و إ ن يتفرقا يضني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم, وإياكم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 م و ا ل و ع ه النابلسي ر ا ا ف ل ل ه أ و ل ى ب ه م ا ف ل ا ت ت ب ع و ا ا ل ه و و ى أن ت ع ل ا س و ا ء الله ك ا ن بما م ت ع ل و ن خبيراً ح ا ن ى أيها الذين آ م ن و ا آمنوا بالله و ر س و ل ه و ا ل ك ت ا ب و ا ل ك ت ا ا ب ل ذ ي ن ز ل ع ل ى ر س و ل ه و ا ل ك ت ا ب ا ل ذ ي يكفر أنزل من قبل ومن قبل ب ا ل ل ه و م ل ا ي ه م ل ك ت ه وكتبه ورسله واليوم ا ل آ خ ر فقد ضل ضلالا بعيدا إ ن الذين آ م ن و ا ثم كفروا ثم امنوا ثم, كفروا ثم, كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا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 آيات ا ل ل ه النابلسي للعلوم ا ل ا ت ق ع د و ا م ع ه م حتى ي خ و و ض ا في حديث ي غ ر ه إنكمون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 ل موسوعه نَكُمْ مَعَكُمْ ا ن ل ل ك ا ف ر ي ن ن ص ي ب ق ا ل و ا أَلَمْ ن س ت ي للعلوم ي الاسلاميه ن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 قاموا ك س ا ل ا يراءون الناس ولا يذكرون الله إ ل ا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إ ل ه هؤلاء ولا فلن تجد موسوعه ب ي يا ل ا النابلسي ا ذ ي للعلوم الاسلاميه ي ن ا س م ا و الله ا ل ي ك ح س ل ط ا ن ا مبينا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النير ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله, واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين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 وكان الله سميعا عليما ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا إ ن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون, ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أ ن يتخذوا بين ذلك سبيلا موسوعه ا النابلسي ِ للعلوم و الاسلاميه بَيْنَ اسماء الله الحسنى و ف ت ه ه م أ ج ر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 موسوعه ر فأخذتهم ا ل ص ا ع ق ة ب ظ ل م م ثم ه ت س ي ا ل ع ج ل من بعد م ا ج ا ء ت ه م س ل ا ت فعفونا م ي ك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 منهم عذاب لفضيله ا لكن م الدكتور م ن ي محمد ن ا أنزل راتب أنزل من النابلسي م ي والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنوتيهم أ ج ر ع ظ ي م إنا أوحينا إليك كما أوحينا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 وكفى بالله شهيدا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا, قد ضلوا ضلالا بعيدا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم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 م ل ذ ك ر م ث ل حظ ن ن ث ي ي ب ي ن ا ل ل ه ل ك م أن ت ض ل و ا و ا ل ل ه بكل ش ي ء عليم